بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 هذا أمر ظاهر لكل من استعمل بصره وبصيرته فأنت حينما تقرأ أمور الدين وتتعلم أحكام الإسلام تجد أن جميع الشرائع تريد الخير للإنسان في الدنيا والآخرة والله يريد ان يتوب عليكم لأن الإنسان خارج من هذه الدنيا وراجع إلى الله تعالى فجميع التشريعات فيها إصلاح العباده إصلاح الأمر بين العبد وربه وبين العبد والناس وبين المجتمع اجمعين أما أصحاب الشهوات والملذات فهم يعملون ليل نهار صباح مساء لإغواء الناس وربنا قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما لأن صاحب الشهوة المحرمة واقع في الضلالة فيريد الجميع أن يظلوا مثله ثم قال تعالى مبينا خطورة الوقوع في الشهوات يريد الله أن يخصف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخصف عنكم فيما شرع فلا يكلفكم ما لا تطيقون لأنه عالم بضعف الإنسان في خلقه وخلقه, وخلقه. هذه الآية يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا بعد الآية السابقة والله يريد أن يتوب عليكم يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما تدرك من خلالها أن التشريعات هي سهلة وأنها على ما يستطيعه الإنسان وأنها قد بنيت على التخفيف وليس على التشديد والعسر ثم بين ربنا جل جلاله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 ان الله كان بكم رحيما ومن رحمته حرم دماءكم واموالكم واعراضكم اذن هذه الايه الكريمه يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل يحذر الانسان المخالف في امر المعاملات لان الانسان اذا خالف وقع في اكل الحرام وإذا وقع الانسان في اكل الحرام فهي سيئة تجر إلى سيئات ما الذي أضاعه الله قال إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم انتقال المال من شخص إلى شخص له صور مشروعه عديدة ومنها التجارة وهو البيع والشراء ضمن الضوابط التي شرعها الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم هذا نهي عن قتل الإنسان نفسه ونهي أن يقتل الإنسان أخاه المسلم لأن المؤمنين كل كالنفس واحدة إن الله كان بكم رحيم ربنا حينما حرم ما حرم حرم ذلك رحمة بالعباد ثم قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يفعل ذلك الذي نهي عنه فيأكل مال غيره أو يتعدى عليه بقتل منهه عالما متعديا لا جاهلا او ناسيا فسيدخله الله نارا عظيمة يوم القيامة يعاني حرها ويقاسي عذابها وكان ذلك. وكان ذلك على الله هينا لأنه قادر لا لا يعجزه شيء إذن أيها هذا تهديد شديد قال ومن يفعل ذلك عدوان وظلم أي المعتدي والظالم الظالم لنفسه الظالم لغيره فسوف نصليه نارا وربنا جل جلاله قد عد نارا تتلظى لا يصلاها إلا الاشقى الذي كذب وتولى كذب بالوحي وتولى عن طاعة الله تعالى قال وكان ذلك على الله يسيرا ربنا هو الرحيم ولكنه شديد العقاب لمن خالف أمره إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنهم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما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 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولا تتمنوا أيها المؤمنون ما فضل الله به بعضكم على بعض لئلا يؤدي إلى السخط والحسد فلا ينبغي للنساء أن يرتدين ما خص الله به الرجاله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 إن الله كان على كل شيء شهيدا، ولكل واحد منكم جعلنا له عصرة يرثون ما ترك. الوالدان والأقربون من ميراث والذين عقدت معهم الايمان المؤكدة على الحلف والنصر، فأعطهم نصيبهم من الميراث. إن الله كان على كل شيء شهيدا، ومن ذلك. شهادته على ايمانكم وعهودكم هذه والتوارث أيها الإخوة والتوارث بالحلف كان في صدر الإسلام لأجل مصلحة ثم نسخ من فوائد الآيات سعة رحمة الله بعباده فهو سبحانه يحب التوبة منهم والتخفيف عنهم وأما أهل الشهوات فإنما يريدون بهم ضلالا عن الهدى حفظت الشريعة حقوق الناس فحرمت الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض ورتبت أعظم العقوبة على ذلك الابتعاد عن كبار الذنوب سبب لدخول الجنة ومغفرة للصغار الرضا بما قسم الله وترك التطلع ما في يد الناس يجنب المرأة الحسد والصفط على قدر الله